مِثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَايِ وَلَا أَصْغَرٌ مِن ذَلِكَ وَلَا أَصْغَرٌ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ